بإذنه سبحانه وتعالى هذا هو اللقاء الثامن معكم في مادة النحو وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على ماذا على معاني من أو تكلمنا على بعض معاني من تكلمنا على بعض معاني من نعم فاليوم إن شاء الله نلخص الدرس ونلخص ما سبق بإذن الله عز وجل ثم ندخل إلى درس جديد فنقول أولا ذكرنا أن لمن خمسة عشر وجها فنذكرها على السريع الابتداء بوجهيه ثم التبعيض ثم بيان الجنس ثم التعليل ثم البدل ثم المراد مرادفه ماذا عن. عن ثم مرادفه الباء ثم مرادفه في ثم مرادفه عند ثم مرادفه ربما ثم مرادفه على ثم الفصل وهي الداخلة بين المتضادين المتضادين ثم الغايه ثم التنصيص على العموم وهي الزائده ولذلك قلنا دخولها يحتمل ان تكون لنفي الجنس او لنفي الوحده ثم توكيد العموم توكيد العموم واشترط العلماء للنوعين ثلاثة شروط الشرط الأول أن يتقدمها نهي أو نفي أو استفهام وزاد ابن هشام ماذا أو الشرط أو أن يتقدمها الشرط هذا الشرط الأول الشرط الأول ماذا أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام أو شرط الشرط الثاني تنكيره ماذا مجرورها تنكير مجرورها الشرط الثالث كونها فاعلا أو مفعولا أو مبتداً أو مبتدأ ولذلك قلنا على أن من لها أوجه كثيرة من لها أوجه كثيرة وذكرنا بعض هذه الأوجه وفي المرحلة الثانية إن شاء الله سنزيد أوجها أخرى سنزيد أوجها أخرى ونرى أن الصوت انقطع لا أدري نعم هل تسمعون الصوت انقطع وسنزيد إن شاء الله قلنا أوجها أخرى ننظر الغرفة ماذا حدث فيها ثم نرجع إليكم إن شاء الله فإذا ذكرنا بعض حروف الجر بعضها فقط وإلا بعض معاني من بعض معاني من وأما معانيها كلها فهي تزيد على ما ذكرنا تزيد على ما ذكرنا ولذلك في المرحلة الثانية إن شاء الله سنضيف معاني أخرى سنضيف معاني أخرى ولذلك الآن يعني مع ما ذكرنا من المعاني وبإذن الله عز وجل في المرحلة الثانية نزيد معاني أخرى طيب ما أدري ما الذي حدث للغرفة. كذلك من المعاني وقد أشار ابن مالك إلى هذا في إلى بعض هذه المعاني بقوله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفين وشبهه فجر نكره كما لباغ من مفر بعض للطبعير بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن؟ وقد تأتي لبدء الأزمنة الله مستعى ما أدري غرفة واحدة فتحت الثانية أيضا أغلقت والنت عندنا صحيح يعني قوي لكن من عندهم نعيد إن شاء الله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وقد ذكرنا امثله كل قسم ذكرنا للطبعيض وقلنا لا بد أن تنزل في محلها ماذا كلمة بعض ويبقى المعنى واضحة كما ذكرنا أيضا ماذا آخر ذكرنا كلمة فضالة بعضكم يعني من من منهم اي بعض بعضهم اللهم مستعان ما ادري ما الذي حدث في هذه الغرف واحده لا تستجيب تمام الخطا منهم هم على كل بعدين ان شاء الله ننظر فقلنا بعض وبين وابتدئ في الازمنه بمن وقد عفوا في الامكنه بمن وقد تاتي لبدء الازمنه وزيد في نفين وشبهي فجرنا كرة كما لباغ من مفر ثم ذكرنا أيضا الحرف الثاني من حرف الجر ما هو إلى وقلنا إن له أوجها كثيرة ذكرنا منها أوجها ثمانية انتهاء الغاية طبعا بنوعيها ثم الغاية بماذا نعرف وهل هي داخلة أو غير داخلة فقلنا لا بد من النظر الى القرينه والغاية متى دخلت دلت قرينه على دخولها او دخول ما بعدها او دلت قرينه على خروج ما بعدها عمل بها والا فلا القرينه هي التي تبين وقد ذكرنا الامثله ثم أتم الصيام الى الليل وهل الليل داخل يزدكم قوه الى قوتكم وهل قوتنا داخله الجواب نعم فالغايه هي التي أو السياق هو الذي يبين ثم ذكرنا ايضا أنها تكون لماذا؟ للمعية كما تكون أيضا للتبيين وهي لماذا؟ المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل وأيضا ذكرنا أن تكون مرادفة لماذا؟ للام، وأن تكون أيضا للابتداء وان تكون أيضاً موافقه لعند وان تكون أيضاً زائده للتاكيد ثم وصلنا الى ماذا الى الحرف الثاني وهو على على وقلنا على له معان كثيرة عن آه ثم ذكرنا عن وذكرنا معانيها وتوسعنا فيها ثم ايضا دخلنا في ماذا في على دخلنا في على وكنا قد بدانا في على لا بدانا فيها ثم وصلنا الى حرف على وهي حروف حرف من حروف الجر وذكرنا ان لعلى كثير من كثير من معاني ومن معانيها قلنا تختلف وتاتي على حسب ماذا موقعها في الجمله موقعها على حسب موقعها في الجمله طرات تكون حرفا وطارت أن تكون سنة وطارت أن تكون فعلا ومقصودنا نحن ماذا؟ الحرفية مقصودنا الحرفية وإذا قلنا بأن على حرف كم لها من معنى؟ معاني تسعة أوجو تسعة وقد ذكر بعضهم منها الاستعلاء الاستعلاء والاستعلاء اصل بل الاستعلاء من اهم معاني على الاستعلاء من اهم معاني على والاستعلاء سواء كان حسيا او كان معنويا سواء كان حسيا او كان معنويا وقد بينا ان الحسي تقول صعدت على السطح فهذا حسي او تقول صعدت ركب ركبت على على ماذا؟ على العلوم شيء من هذا القبيل فهذا معنوي ولا حسي؟ هذا معنوي هذا معنوي فإذا كان الأمر محسوس يقال له حسي وإذا لم يكن محسوس ماذا يقال له؟ يقال له معنوي معنوي مفهوم هذا؟ أو يسمي البعض الاستعلاء الحقيقي والاستعلاء المجازي علاني الدين الدين معنوي وعليت السطح على لأن عليت هنا فعل ولكن صعدت على السطح هنا كيف هي حرف حرف جر لأن متى دخلت على الاسم فهي ماذا فهي حرفية لأنه سبق أن قلنا بأن الاسم <تصفيق> إما أن يعرف بماهيته وإما ببعض خواصه ولذلك الرسم ببعض خواصي فيه كلام عند علماء النحط ومنهم قال هذا يعني كالتعريف بماذا؟ بأحكامه وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود على كل المعنى الأول ما هو؟ الاستعلام الاستعلام ما هو؟ اصل معاني ماذا؟ أو أهم معاني على. على وسواء كان حقيقياً أو كان ماذا؟ أو, او يعني معنويين أو مجازين أو حسين أو معنويين وينقسم إلى انواع كثيرة لكن الأشهر والمستعمل منها أنواع ثلاثة النوع الأول الاستعلاء على المجرور الاستعلاء على المجرور وهو الغالب عليها والاستعلاء على المجرور من يذكر منكم مثال من القرآن قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون هذا استعلاء على ماذا؟ على المجرور وهو الغالب عليها النوع الثاني الاستعلاء على ما يقرب المجرور على ما يقرب المجرور كما قال ربنا عز وجل أو أجد على النار هدى فكونك عليت علوت على, مذ... على الفلك هذا حقيقة هذا حقيقة وهو الاستعلاء على المجرور الفلكي على الفلكي أو الاستعلاء على ما يقرب من المجرور أو أجد على النار على النار هدى معنى؟ هل معنى أنه صعد على النار؟ لا يمكن إذن ماذا نقول؟ نقول الاستعلاء على ما يقرب من المجرور أي أو أجد على النار قربا من النار أو أجد قربا من النار هذا معناه لا يعني أنه على على النار على على المجرور لا على على ما يقرب من المجرور لأنه لم يستعلي ولم يرتفع على النار إنما على ما يقرب من ماذا على ما يقرب من النار فلذلك يقال له الاستعلاء على المجرور وهو الغالب فيها أو الاستعلاء على ما يقرب من المجرور هذا النوع الثاني النوع الثالث الاستعلاء المعنوي الاستعلاء المعنوي ولذلك قال ربنا عز وجل فضلنا بعضهم على بعض فضلنا بعضهم على بعض طبعا أنتم تعلمون ما قيل في المفاضلة نحاول ان نفتح هذه الغرفة مرة أخرى لعلنا فأنتم تعلمون ما قيل في ماذا؟ في المفاضلة فضلنا فضلنا بعضهم على بعض فضلنا بعضهم على بعض الحمد لله استجابت ففضلنا بعضهم على بعض المفاضلة بين الأنبياء هل في الرسالة؟ وقد ثبت في الصحاح وفي دواوين السنة النهي عن المفاضلة لما وقع ما وقع بين واحد وصحابي وبين يهودي حيث قال بأن موسى أفضل الأنبياء والرسل فرتمه المسلم الصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقال أيضا ما ينبغي لأحد أن يقول إنه أفضل من يونس بن متى وقال أيضا لا تفضلوني أو قال لا تخيروني كل هذا وارد ولكن قال العلماء إن الممنوع هو المفاضله التي تؤدي إلى النقص من المفضول أو المفاضله التي تكون عن هوى أو المفاضله في الرسالة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو يقال لأن الرسالة واحدة الرساله واحده لا مفاضله فيها ولهذا قال الله عز وجل فضل بعضكم على بعض فضل بعض المراد بالتفضيل وقال بعض العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن ان موسى افضل منه ولكن لما نزل قوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث اي حدث الناس بفضل الله وانعامه عليك فان التحدث بالنعمه شكر لها ذاك قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر الحديث المهم الشاهد عندنا في ماذا الشاهد عندنا في عالى انها الاستعلاء القسم الى ثلاثه اقسام استعلاء على, على على على مجرورها وهو الغالب فيها قال الله عز وجل ماذا قال وعليها وعلى, وعليه وعلى الفلك تحملون ويكون الاستعلاء على ما يقرب من المجرور قال تعالى أواجد على النار هدى فالرجل لم يستعلي لم يستعلي ولم يرتفع على النار ولكن قربا من النار القسم الثالث من أنواع الاستعلاء ماذا؟ الاستعلاء المعنوي الاستعلاء المعنوي قال الله تعالى فضلنا بعضهم على بعض وقلنا التفضيل ليس في الرساله لان الرساله واحده لا تفضيله ولا تفاضل فيها وكما قال ربنا عز وجل ولهم علي ذنب ولهم علي ذنب فعلى هنا للاستعلاء المعنوي وليس للاستعلاء الحقيقي المهم الشاهد يمكن أن نقول الاستعلاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام استعلاء على المجرور وهو الغالب عليها وعلى المثال ذلك وعلى الفلك يعني انت استعليت على الفلك وصعدت على الفلك هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا حقيقة هذا معنوي ولا حقيقة حقيقة الاستعلاء على ما يقرب من المجرور مثاله أواجد على النار أي قربا من النار لانه الاستعلاء والارتفاع هل كان على النار لا لا يمكن لا يمكن القسم الثالث الاستعلاء المعنوي الاستعلاء المعنوي وما ما, ما مثاله قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض وما مثاله اخر ولهم علي ذنب ولهم علي ذنب الاستعلاء هنا حقيقي ولا معنوي؟, معنوي. معنوي. معنوي. هذا الوجه الأول من اوجه علا. الاستعلاء. بل أصلها والغالب فيها. فإذا سئلت فقل علاما كثيرة. أهمها وأصلها وأغلبها والمرجع إلى المرجع إليها هي ماذا؟ الاستعلاء. ثم الاستعلاء. في تفصيل وتذكر التفصيل الثلاثي الذي ذكرناه هذا الوجه الاول ما هو الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني من اوجه عله الوجه الثاني المصاحبه المصاحبه وما معنى المصاحبه يعني ان تاتي علامه ويكون معناها مع يكون معناها مع كما قال ربنا عز وجل وآت المال على حبه وآت المال على حبه فلا يمكن أن نقول على هنا بمعنى الاستعلاء هل استعلى على المال لا لا يمكن سواء كان حقيقيا أو معنويا أو مجازيا فماذا نقول هنا نقول على بمعنى المصاحبة وآت المال على حبه أي مع حبه أي مع حبه له يعني اعطى المال مع حبه للمال تصدق بالمال مع حبه للمال هذا كمثل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه هل يمكن أن تقول بأن على هنا للاستعلاء؟ هل الطعام يطعمون الطعام على صاعدين على حبه؟ الجواب لا فماذا يكون معناه؟ يطعمون الطعام مع حبهم للطعام ويطعمون الطعام يعني معنى أنهم يحبونه ومع ذلك يتصدقون به ويعطونه لمن يستحقه لأن كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكما قال عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وكما قال عز وجل من مال الله الذي آتاكم وكما قال الله عز وجل ها هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل الى غير ذلك من الايات فهم يعطون المال مع حبهم للمال كما قال الله عز وجل انه لحب الخير للشديد والخير المراد به هنا المال المال ولذلك الانفاق ينبغي إن, أن يكون مما تحب كما قال الله عز وجل انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه فاذا لذلك قال ربنا عز وجل ماذا قال وإنه لحب الخير لشديد وأناف المثال الذي ذكرنا ويطعمون الطعام على حبه وما معنى على حبه أي مع حبه للطعام وكما قال أيضا واتى المال على ماذا على حبه فالمراد بعلا هنا ماذا؟ المصاحبة هنا ممكن أن نقف عند قوله تعالى وتأمل هذه الآية ولا يمكن أن تفهم هذه الآية إلا إذا فهمت أن هذا المعنى الثالث وهو معنى ماذا؟ المصاحبة وقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لذو مغفرة للصاحب لذ... ربك صاحب مغفرة للناس ما على ماذا على ظلمهم يغفر لهم على الظلم لا لا يمكن يعني مع ظلمهم مع ظلمهم ربنا كثير مغفرة إذا رجعوا إليه فيجدونه رحيما ولذلك قال وان ربك لذو مغفره للناس على ما معنى على هنا بمعنى مع اي مع ظلمهم مع ظلمهم والامثله كثيره ولكن احببت ان اذكر هذه الايه بالذات لان ايه سبحان الله مشوقه وآية سبحان الله تجعل المؤمن ترفع همته ليرجع إلى الله وينطرح بين يديه ويتوب إليه ويتذلل اليه سبحانه وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس للناس لم يقل للمؤمنين للناس على ظُلْمِهِمْ أي مع ظلمهم ومتى إذا رجعوا إليه وحتى الكفار إذا انطرحوا بين يديه ورجعوا إليه وأسلموا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فلذلك قال ربنا عز وجل ماذا قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم المعنى الثاني ماذا قلنا المصاحبه. المصاحبة المعنى الثالث ما هو المجاوزة المجاوزة المجاوزة هذا من معاني ماذا من معاني عن من معاني عن لكن هنا يعني جعلناها من معاني ماذا من معاني على من معاني على يعني أن على تأتي ويكون معناها المجاوزة من يذكر لي مثالا مثلا اقرأوا من الشواهد التي يذكرها علماء النحو قولهم إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها ولاحظوا ركزوا معي إذا رضيت علي وما المقصود بعلي هنا؟ المجاوزة لأن إذا رضيت علي أي إذا رضيت عني لأنه يقال رضي الله عنه ولا يقال رضي الله عليه هل يقال رضي الله عليه؟ لا ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه لذلك يقال رضي الله عنه هذا إذا بقي على أصله رضي الله عنه ولا يقر رضي الله عليه لكن إذا وجدنا في الشعر رضي الله عليه ماذا نقول؟ نقول بمعنى المصاح بمعنى ماذا؟ المجاوزة, بمعنى المجاوزة إلا, في إلا إذا كانت رضية ضمنت فعلا آخر إذا ضمنت فعلا آخر تبقى على حالها فإذا قلنا بمعنى رضية بمعنى عاطفه بمعنى عاطفه اذا رضيت عني علي معنى اذا رضيت علي اذا عطفت علي اذا عطفت علي فلذلك يقال اذا رضيت علي بنو قشير رضيت عني بنو قشيري اي اذا رضيت عني هذا معنى عني ما لم يكن فيه معنى التضمين فاذا كان فيه معنى التضمين لفعل آخر رضي ماذا ضمن ضمنا عطفا إذا عطفت علي وهنا يبقى على ظاهره أم ينتقل إلى المجاوزة يبقى على ظاهره فلاحظوا ركزوا لو قال الشاعر مثلا إذا رضيت علي وقال إذا عطفت علي يبقى على ظاهره ولا يقول المرابي المجاوزة يبقى على ظاهره إذا كان الرضا بمعنى العطف، إذا رضيت علي بن قشير لعمر الله أعجبني رضا فإذا عطفت علي بن قشير هنا يكون صحيحا فهنا يكون من باب ماذا؟ التضمين كما يقولون ضمن فعلا آخر فيكون علي على حقيقتها واما إذا كان رضي على ظاهرها فتكون علي بمعنى عني فيكون على بمعنى ماذا؟ بمعنى عني. فيكون إذا رضيت علي بنو قشرين أي إذا رضيت عني بنو قشرين. لأننا في اللغة العربية نقول رضي الله عنه ولا نقول رضي الله عليه. رضي الله عليه. طبعا سبقا قلنا لكم بأن هذا التعبير يجوز حتى في زماننا. يجوز أن تقول الإنسان رضي الله عنك. هذا لا لا كما يقول البعض يقول لا يترضى الا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اصحاب النبي صلى الله هذا غلط هذا غلط لماذا لان الرضا اذا كان من باب الدعاء فيجوز لكل مسلم ان تقول له رضي الله عنك والام والاب يقول لولده الله يرضى عليك نرضى عنك هل معنى نقول له لا يجوز لا يجوز هذا من باب الدعاء لكن اذا كان من باب الاخبار فهذا لا يجوز لأنك تخبر بأن الله رضي عن هذا وهذا غيب لا يعلمه إلا الله كما تقول في الشاهد الشاهد الشهيد إذا كان من باب الدعاء فلا بأس لكن إذا كان من باب الإخبار فلا يجوز كما تقول أيضا المرحوم المرحوم فإذا كان من باب الإخبار فلا يجوز وإذا كان من باب الدعاء فلا بأس ويقول أيضا كما يقولون لاحظوا يقولونها كثيرا المغفور له المغفور له ومن ادراك انه قد غفر له إلا إذا كان من باب الدعاء يدعو الله أن يغفر له فهذا جائز لكن إذا كان من باب الإخبار فلا يجوز ولذلك كثير من إخواننا يتصرعون ويردون مثل هذا عندما يسمعونهم يقول المغفور له يقول هذا لا يجوز لا هذا لا يجوز إذا كان من باب الإخبار اما اذا كان من باب الدعاء فهو كذلك الشهيد إذا كان من باب الدعاء فلا يجوز عفوا لا يجوز اما اذا كان من باب الاخبار فلا يجوز ولذلك البخاري عندما قال باب لا يقال فلان الشهيد هذا اذا كان من باب الاخبار اذا كان من باب الاخبار على كل فقلنا نقول ماذا نقول رضي الله عنه ولا نقول رضي الله عليه رابعا من معاني على من معاني على ماذا؟ تاتي على بمعنى التعليل تاتي على بمعنى التعليل كلام أن يكون معناها التعليل كلام مثلا تقول لاحظ وركزوا معي في هذه جيدا بحيث لو حذفنا على ووضعنا مكانها اللام لكان واضحا إذا حذفنا ماذا؟ على ووضعنا محلها اللام لا كان واضحه يقول ربنا عز وجل ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولاحظوا معي على ولتكبر الله لان قلنا هنا المقصود به التعليل ولتكبر الله قلوا ماذا نقول التعليل هنا ولتكبر الله لاجل هدايته اياكم لاجل هدايته اياكم فإذا لاحظتم أننا حذفنا على ووضعنا اللام محلها فقلنا لأجل هدايته لكم لأجل هدايته لكم فهذا يدل على التعليم هذا يدل على التعليم هذا هو الوجه كم؟ الوجه الرابع, الوجه الرابع أيضا عندنا الوجه الخامس تاتي للظرفية تاتي للظرفية وفهموا لي؟ قاعده مهمه يقولون حروف الجر اذا جاءت واريد بها معنى اخر ليس المعنى المعروف عليه فذلك يدل على ماذا على تقويه الكلام ويدل ايضا على ان الكلام يحمل شحنه تامل لها تأمل لها فكما قال ربنا عز وجل وان الله على ما هداكم على ما هذاكم كيف على ما هذا يعني إذا تركنا على على الاستعلاء فلا يمكن لكن اللام لا بد منها أي من أجل هدايته لكم كذلك تأتي بمعنى الظرفيه تأتي اللاء على ومعناها الظرفيه وما معنى الضفية يعني ممكن أن نحلف على ونضع مكانها ماذا محلها في نضع محلها في ما هو المثال على ذلك أمثلة كثيرة في القرآن خذوا مثلا قوله تعالى ودخل المدينه على حين غفله ركزوا معي في هذه على حين غفله كان على اي است استعلى على حين غفله لا يمكن لا يمكن فركزوا في هذه المعاني ولذلك قال ربنا سيدنا موسى ودخل المدينه على حين غفله فعلى هنا في الايه على حين معناها ماذا في أي دخل المدينة في حين غفله في حين غفله كما يقولون لاحظ ماذا يقولون فدخل على حين غره فدخل على حين غره ماذا يقصد على حين أي في حين غره فعلى بمعنى في مفهوم هذا هناك مثال آخر غير المثال الذي ذكرنا لكم تاتي بمعنى في على بمعنى في الجواب نعم قوله تعالى واتبعوا مَا تَتْلُوا الشياطين عَلَى مُّلْكِ سُلَيْمَانِ وَاتَّبَعُ مَا تتل الشياطين الشياطين على على ملك سليمان على هنا على لا يقال إن معناها إن معناها على الاستعلاء لا فهنا معناها في واتبعوا مَا تَتْلُوا الشياطين في زمان ملك سليمان في زمان ملك سليمان إياك أن تقول على بمعنى الاستعلاء استعلوا على ملك سليمان لا يمكن ولهذا نقول واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان ولا نقول في ملك سليمان بل نقول على ملك سليمان هذا هو افهموا هذا جيدا في ملك سليمان أي في زمان ملك في زمان ملكه ولعل النت ضعيف عند اخواننا بتونس ولذلك يحدث الانقطاع عدة مرات اليوم ما ادري كيف واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فعلى هنا معناها ايش معناها في اي في زمان ملكه في زمان ملكه فعلى ايش هي ظرفيه على هنا بمعنى الظرفيه هذا الوجه كم خمس. الوجه الخامس الوجه السادس قفوا معي ايضا في مساله الوجه السادس الوجه السادس تاتي على موافقه لمن تاتي على موافقه لمن واركزوا معي جيدا بارك الله فيكم على ان حروف الجر لاحظوا حروف الجر تتناوب ينوب بعضها على بعض وهل هذا مستمر وهل هذا دائما وهل هذا مضطرب وهل هذا مسلم سيأتيكم إن شاء الله الجواب ركزوا معي الآن تأتي ومعناها ماذا موافقة لمن يقول ربنا عز وجل وركزوا الذين إذا اكتالوا على الناس هل نقول على الناس بمعنى الاستعلاء لا يمكن فالمراد بعلى هنا في الآية لا يمكن أن تقول المراد بها الاستعلاء بل تقول المراد بها مم؟ حرف جر آخر الذين إذا اكتالوا على بمعنى مم؟ الذين إذا اكتالوا من الناس من الناس إياك أن تقول على فلا يمكن أن تكون هنا أو أن يكون المعنى هنا الاستعلاء الذين إذ اكتالوا على الناس كأنه قال سبحانه وتعالى إذا اكتالوا من الناس يستوفون يعني إذا اشتروا من الناس يستوفون يستوفون فمعنىها ماذا هنا ماذا قلنا معنى موافقة, موافقة لمين هذا الوجه كام الوجه السابع الوجه السابع لا الوجه السابع لا الوجه السابع أن تكون موافقة للبع أن تكون موافقة للبع يقول ربنا عز وجل حقيق علي ان لا اقول على الله الا الحق حقيق علي فعلى هنا بمعنى ايش بمعنى الباء حقيق بان لا اقول على الله الا الحق بان لا اقول والدليل على ذلك ما هو الدليل الدليل قراءه ابي قراءه ابي وبيرحمه الله تعالى ورضي الله عنه وابن كعب قرأ حقيق بان لا اقول على الله الا الحق فعلى بمعنى ايش بمعنى الباء بمعنى الباء وطبعا هذا نستعمله كثيرا في ماذا في بين الناس يقولوا اركبوا على على اسم الله اركبوا على اسم الله طيب نسافر نسافر يلا اركبوا على اسم الله اركبوا على اسم الله ايش معنى اركبوا على اسم الله اركبوا بسم الله فعلى بمعنى الباء مفهوم هذا فكذلك تقول الضيوف اذا جاءوك تقدموا للاكل على اسم الله او تقدموا للاكل على بركه الله هل نبدا الدرس نقول على بركه الله اي ببركه الله ببركه الله فعلى بمعنى ايش بمعنى الباء للضيوف تقول على بركه الله على اسم الله على اسم الله وعلى بركه الله معناها ايش معناها الباء ولذلك اذا سئلت ما معنى على اسم الله قل بمعنى على بركه الله وما معنى اسم الله اي تقدموا للاكل بسم الله او سموا الله كما ورد في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كانوا في غزوه في روايه كانوا في سفر واحتاجوا الى الماء فبحثوا هل هناك بقيه من بقايا الماء فوضع صلى الله ص راحته واذا بالماء يخرج ينبع كالعناصير، فيقول توضؤوا على بركه الله او توضؤوا بسم الله في روايه توضؤوا على اسم الله هذا اذا لم يكن لا تنكون روايه على المعنى لان اجاز الروايه بالمعنى معنى على اسم الله او على بركه الله معنى بسم الله توضأوا بسم الله فاذا على هنا تكون بماذا؟ تكون بمعنى الباء تكون بمعنى الباء هذا المعنى إيش؟ المعنى السابع المعنى الثامن يعني الوجه الثامن لعلى أن تكون زائدة للتعويض أن تكون زائدة للتعويض قلنا أن تكون زائدة ولن نقول يعني إذا كان في غير القرآن طبعا أما إذا كانت في القرآن فنقول صرع تعدبا مع القرآن لأنه لا يوجد حرف في القرآن زائد وقد وقع إجماع على أن ما بين دفتين المصحف كله كلام الله كله كلام الله فلا يمكن أن نقول بأن في القرآن حرفا زائدا بأن في القرآن حرفا زائدا فتأتي على في الوجه الثامن ماذا؟ ماذا تأتي؟ زائدة لماذا؟ للتعويض زائد للطويل ومن الامثال يقولون ان لم يجد يوما على من يتكل ان لم يجد يوما على من يتكل فلاحظوا هنا لان الاصل اي من يتكل عليه ان لم يجد يوما على من يتكل اي من يتكل عليه فحذفنا ماذا هنا ماذا حذفنا حذفنا عليه لماذا حلفنا عليه قبل الوصول او قبل الموصول لماذا تعويضا له فقلنا ان لم يجد يوما على من يتكل ان لم يجد يوما هي الاصل ان لم تجد إن لم يجد من يتكل عليه من يتكل عليه يعني بعد الموصول ونحن ماذا قلنا ان لم يجد يوما على قدمناها على الموصول فهي زائده لماذا للتعويض للتعويض ايش عرفت فهمت هذا المثل لا يعني عندنا ان لم يجد علامه يتكل الاصل ان لم يجد من يتكل عليه فعليه كانت بعد الموصل ولا قبل الموصل بعد الموصل من من بعد الموصل فاذا نحن قدمناها عوضا عن المحذوفه لأن المحذوفه يتكل عليه ولكن ماذا قالوا إن لم يجد على من يتكل إن لم يجد يوما على من يتكل فهي زائدة للتعويض على ماذا؟ على المحذوفة على المحذوفة وطبعا طارت تكون للتعويض وطارت تكون زائدة بدون طويل والمقصود هنا التي تكون للتعويض هذا الوجه الثاني ما هو الوجه التاسع والاخير الوجه التاسع والمعنى الاخير لعلا ان تكون للاستدراك والاضراب ان تكون للاستدراك والاضراب يعني علا تاتي بمعنى الاستدراك وبمعنى الاضراب, الاضراب الاضراب الاضراب يعني بل كانها بل والاستدراك كأنه لكن كانه لكن لان لكن لماذا للاستدراك وبل الاضراب وبل الاضراب فهي تاتي بمعنى ماذا تاتي للاستدراك والاضراب تاتي للاستدراك والاضراب من يذكر مثالا منكم تقول فلان لا يدخل الجنه لسوء صنعه فلان لا يدخل الجنه لسوء صنيعه ثم يستدرك ويقول على على لاحظ استدرك بعلى على أنه لا يأس من رحمة الله على أنه لا يأس من رحمة الله على هنا يشمعنا لكن كأنه قال لكن لا يأس من رحمة الله أو بل بل لا يأس من رحمة الله عز وجل ولذلك هذا للمثال فقط اما مساله دخول الجنه هذه مساله غيبيه والعبره بالخواتم وان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق في عليه الكتاب في يعمل بعمل اهل النار والعكس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فلذلك نقول هنا فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه ثم تقول على أنه لا يأس من روح الله أو من رحمة الله أي لكن لا يأس من رحمة الله أو بل لا يأس من رحمة الله مفهوم؟ طبعا أو تقول فلان لا ينجح هذا العام فلان لا ينجح هذا العام لماذا؟ لسوء حفظه ولعدم اجتهاده ولعدم اجتهاده ثم تستدرك وتقول على أنه لا يأس من رحمة الله بل لا, لا لا يأس من رحمة الله لكن لا يأس من رحمة الله فعلى هذه لماذا؟ للاستدراك للاستدراك والإضراء معنى الاستدراك تستدرك ما قلت أو تضرب على ماذا؟ على الكلام السابق قلت على فلان لا ينجح هذا العام لسوء حفظه ولعدم اجتهاده ثم ضربت على الكلام السابق فقلت على أن الأمر بيدي الله على أن الأمر بيدي الله فهذه على ماذا تسمى تسمى للاستدراك وتسمى أيضا للإضراء الاستدراك أي تستدرك ما قلت عما قلت فتقول لا لا لكن الأمر بيدي الله أو تقول تضرب على الكلام السابق بل الأمر بيدي الله فهمت كيف فإذا ما فيها إيشكان إن شاء الله تعالى ولذلك قالوا على تكون للاستدراك والإضرار يعني يمكن أن نضع مكانها على هذه يمكن أن نضع مكانها لكن ويبقى المعنى واضح أو أن نضع مكانها بل ويبقى المعنى واضح ويبقى المعنى واضχ ذكرنا الآن مثال للكن من يذكر المثال لبل فلان لا ينجح لعدم اجتهاده على أنه أي لكن هذه لكن أعطيني مثال لبل يقول الشاعر بكل بكل ولاحظوا هذا التنوين يسميه علماء النحو كما سيأتي إن شاء الله تنوين العوض عوض إما أن يكون على كلمة وإما على حرف وإما على جملة وإما على جملتين فقال بكل تداوينا فلم يشف ما بنا بكل تداوينا فلم يشفى ما بنها ثم قال على أن قرب الدار خير من البعد أين الشاهد؟ على أن قرب الدار خير من البعد ولاحظوا وركزوا في البيت والذي لا يفهم هذه المعاني يظن أن العجوز وقع خطا أو فيه لحن أو فيه ماذا؟ ركاكة. لاحظ ماذا قال بكل تداوينا فلم يشفى ما بنا على ان قرب الدار خير من البعد لاحظتم على أن قرب لكن إذا جعلت على بمعنى بل يبقى المعنى واضحة يقول بكل تداوينا فلم يشفى ما بنا بل قرب الدار خير من البعد بل قرب الدار خير من البعد فماذا يقول الشاعر يقول بكل أي من القرب والبعد فالتنوين هنا عوض عن المحذوف تداوينا بالقرب وتداوينا بالبعد فلم يشفى ما بنا فلم يشفى ما بنا ثم استدرك وقال على أن قرب الدار خير من البعد بل قرب الدار خير من البعد نحن لم نشأل辣 من قرب ولا من البعد ولكن قرب الدار خير من البعد كأنه يقول يكفي أن يكون, أن يكون قريب الدار فهذا شفاء نسبي هذا نسبيا فيه شفاء ما هذا نسبي فيه شفاء ما فاذا حرف على هنا إما للاستدراك وإما للإضراب وإما للإضراب وقال ورجح العلماء أن تكون هنا للإضراب ركزوا مع البيت بكل التنوين عوض على ماذا؟ على القرب والبعد أي بكل تداوينا فلم يشفى ما بنا سواء بالقرب ولا بالبعد وهو بعيد عن أهله فتداوى بالقرب لأن نحن نقول بأهله ولا نقول كما هو لشيء آخر بكل تداوينا يعني حاول أن يتداوى ببعده عن أهله وبقربه عن أهله لكنه لم يشم به ثم قال بل اللهم قربهم ولا بعدهم هذا يكون الشفاء نسبيا وما في شفاء لكن يكون نسبيا بل قرب الدار خير من ماذا من البعد هذا باختصار فيما يتعلق بمعاني على هذه على من اي على تكلمنا عليها على الحرفيه لان قد تاتي على وهي اسم تاتي اسما تاتي اسما من يعطي مثالا وعندما تاتي اسم بمعنى فوق بمعنى فوق من يذكر منكم مثالا اذا دخل عليها حرف الجر تقول قفز فلان من على من على لاحظ من على السطح من على السطح فمن هنا دخلت على ماذا على على, على الاسم من على السطح فماذا تقول قفز فلان من على السطح من يعلم منكم هذا المثال قفز فعل مضم لعلى الفتح لم له من الاعراب فلان ما موقع في الاعراب فاعل ها؟ فاعل مرفوع قفز فلان من على السطح من حرف وجر المبني على سكون على مجرور اسم مجرور مبني على السكون المقدرة على الألف والعامل فيه الجرمان من الذي عمل فيه الجرمان من من من على السطح من على السطح فمن حرف جر وعلى اسم مجرور فعلى هنا بمعنى فوق وليست حرفا فكأنه قال قفز فلان من فوق السطح من على السطح اي من فوق السطح مفهوم هذا في اشكال طيب قل لي ولماذا لا تكون حرفا طيب لماذا لا تكون حرفا قلوا لي لماذا لماذا لا تكون حرفا هذه هذه في المثال لماذا لا تكون حرفا نقول قاف زى فلان من على السطح من حرف زائد وعلى حرف جر وعلى مضاف على حرف جر والسطح مجر لماذا لا تكون ها لماذا الجواب لأن الحرف لا يدخل على مثله خذوا هذه القاعدة الحرف لا يدخل على مثله لأنه لو كان على حرف لا يمكن أن يدخل عليه حرف فعلمنا أنها لا تكون إلا اسم في هذا ولهذا السبب قالوا بأن هي اسميه فمن حرف وعلى اسم طبعا وما موقع السطح في الإعراب مضاف إليه على مضاف والسطح مضاف إليه والسطح مضاف إليه, والسطح مضاف إليه عنده حالة واحدة ما هي؟ الجر لقول الملك والثاني يجرر حالة واحدة لا تتبدل ولا تتغير إنما الذي يتغير المضاف لأن المضاف يكون على حسب العامل ولهذا قلنا بأن الحرف لا يدخل على مثله، وقد سبق أن قلنا لكم أن من علامات الإسمين دخول الحرف حرف الجر عليه، ومن دخلت على ماذا؟ على الإسم وهي على وهي على، ولذلك يقول الشاعر مزاحم ابن الحارث يصف قطاطا وأفراخها قطاط قطع من الحمام، فقال غدت من عليه بعدما تم ضمها غدت من عليه فمن هنا ايش من حرف وعليه ايش اسم غدت من عليه اي طارت من فوقه هذا معنى غدت من عليه اي طارت من فوقه فلا بد من ماذا من النظر الى كون هذا دخلت على على اسم على اسمه ولذلك قال طارت من فوقه هذا معنى غادت من على هذا المعنى الثاني وتاتي بمعنى الفعل تاتي فعلا على تاتي فعلا والدليل قوله تعالى ولعل بعضهم على بعض ولعل بعضهم على بعض فلا يمكن تقول هنا على حرف جر وحرف الجر لا يرفع على بعضهم على بعض اذا كيف الفعل هو الذي يرفع أما الحرف الجر يجر كما قال ربنا عن الزواج أيضا إن فرعون على من العلو على أي تجبر هذا معنى على العلو المقصود به هنا التجبر والطغيان على أي تجبر وطغى إن فرعون على وكما قال أيضا سبحانه وتعالى ولا على بعضهم على بعض هذه بعض معاني على باختصار عندما تكون حرفا واما إذا كانت اسما أو كانت فعلا فلا دخل لها هنا معنا وانما المقصود به هنا ماذا على الحرفيات لاننا نتكلم الآن على علامات الاسم على علامات الاسم ومن حروف الجر ايضا ماذا في ومن حروف الجري في في التي هي حرف الظرفية في حرف جر يعرف بها الاسم يعرف بها الاسم طيب ما هي معاني في ما هي معاني في أولا لا يخفى عليكم أن الجر بفي له معاني كثيرة أو في لها معاني كثيرة والجر بها ايضا وبماذا الجر بها ويمكن ان تكون ناصبه في زيدا في زيدا هل هي هنا حرف جر في زيدا لا بمعنى هنا الامر من الوفاء في وفايه في في فاذا قلت في زيدا معنى في فعل امر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقدره انت زيدا مفعول به وليس هذا هو المقصود انما المقصود ايش في التي هي حرف جر وكملها من معناها هنا اختلف النوحات طائفه منهم قالوا بان معاني في عشرة وطائفه اخرى قالت اكثر من عشرة وطائفه ثالثه قالت اقل من عشرة فهي الخلافات القائمة على عددها لا تخلو ولا تخرج من أقسام ثلاثة طائفة قالت هي عشرة والطائفة الثانية ماذا قالت أكثر من عشرة والطائفة أخرى قالت أقل من عشرة, أقل من عشرة. على كل هي على كل الأحوال الثلاثة فهي في حرف جر حرف وجرن ماذا نقول في عربية في ماذا نقول في عربية نقول حرف جر للظرفية حرف جر للظرفية مبني مبني لماذا قلنا مبني لأن الحروف كلها مبنية ولهذا سبق أن ذكرنا لكم قول أقول ابن مالك وكل وكل حرف مستحق للبناء وكل حرف مستحق للبناء والاصطف المبني أن يُسكَل المهم الشاهد عندنا أننا نقول فيها حرف جر للظرفية مبني حرف جر للظرفية مبني وأوجهها كثيرة ولكن الخلاف قائم منهم من قال عشرة منهم من قال أكثر من عشرة منهم من قال أقل من عشرة على كل نحن الآن في هذه المرحلة نذكر بعض الأوجه فما هو الوجه الاول ما هو الوجه الاول من معاني في الوجه الاول هي اصل معانيه واهم معاني في الظرفيه اصل في كل حرف له اصل وله ام مثلا ماذا قلنا في علا اصل الاستعلاء وماذا نقول في في الظرفية <تصفيق> الظرفية هي إيش؟ أصله. هي أصل معاني في أنا أحب أن تحصلوا معنى الظرفية إذا حصلتم معنى الظرفية فتكونوا قد حققتهم ثمرة جيدة ركز معي مصطفى استيقظ منه في في الظرفية ما معنى الظرفية في لغة العرب؟ ما معنى الظرف هي في لغه العرب. الظرف ما معنى الظرف في اللغه العرب ما معنى الوعاء الوعاء الظرف معناه الوعاء ومنه ظرف الرساله ظرف الرساله الذي تكون بداخله رساله ومنه ظرف الكتاب ومنه ظرف البيت ظرف البيت ومنه ظرف الموز وهكذا هذا يقال وايش يقاله ظرف نحن الآن هنا أين الظرف؟ نحن مظروفون وأين الظرف؟ البيت وركزوا معي فإذن ما معنى الظرف لغتان؟ الوعاء قل هكذا الوعاء الظرف لغه الوعاء الماء في الكوزي الماء في الكوزي لاحظ أين الظرف أين المظروف؟ الكوز ظرف والماء مظروف إذن ما معنى الظرف في اللغة؟ قل الوعاء وما معنى الظرفية في الاستلاح؟ الظرفية في الاستلاح تعرفها سهل جدا جدا جدا إذا تأملتك وإذا شغلتم عقولكم قليلا تقول في الظرفية اصطلاحا حلول شيئا في شيئا حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام ومعنوي في ماذا في غيره لم نقل ومجاز في غيره وم يقول المجاز وطبعا نحن لا ننكر المجاز المجاز يعني على الراجح بل حتى اسم يقال في آخره أنه قال بالمجاز من جهة ماذا لا من جهة الاسماء والصفات هذا ما ينبغي وقال به كثير من العلماء هذا هو الذي رجحه العلماء ما لم يكن في الأسماء والصفات فلذلك نقول حلول شيء في شيء الماء حلول شيء في شيء ش في شيء مش ما هو في شيء والكاس الكوز حلول شيء حل فيه شيء ما الذي حل فيه الماء وش هذا حقيقة ولا مجاز حقيقة فركزوا معي حقيقة في ماذا حقيقة في الأجسام ومجاز في غير الأجسام الآن حصلوا التعريف وستأتي الأمثلة يلا من يذكر التعريف التعريف لم يكتمل بعد حلول شيء في شيء يلا محمد حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام ومجاز في غيره بأن كان للظرف احتواء وللمضروف تحيز يا مصطفى إذا فهمت هذا التعريف سيطير لك النوم وهو التعريف سهل جدا طيب من يعيد التعريف محمد حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام ومجاز في, ماذا؟ في غيره بأن كان للظرف احتواء وللمضروف تحيز وللمظروف تحيز ركز ما معنى هذا ركز المصطفى معنا ما معنى هذا معنى انه لا يمكن ان يقال بان هذا ظرف الا اذا اجتمعت في هذا الشرط اول شيء حلول الشيء في شيء في الاجسام حقيقه وفي غيره مجاز وثاني شيء بان يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز الماء في الكوز حلول شيء في شيء ولا لا <تصفيق> حقيقة ولا مجاز <مجلس؟ تصفيق> حقيقة هل الظرف اين هو الكوز <تصفيق> هل له احتواء <تصفيق> أي نعم احتوى الماء والمظروف ال هو الماء له تحيز ولا لا <تصفيق> له تحيز معين المصطفح فهمت متأكد طيب إذن أعيد التعريف أعيد تعريف عثمان أعيد محمد حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام ومجاز في غيره ومجاز في غيره بأن كان للظرف احتواء ولالمضروفي تحيز ولالمضروفي تحيز لعل بعض بعض إخواننا يقول هذا التعريف في نوع إهام وفي نوع إشكال يعني لم نفهمه ما معنى حلول شيء في شيء ما معنى حلول شيء في شيء مصطفى ادخال شيء في شيء شي شي. احسنت ادخال شيء في شيء الما اقول لك ركز وستفهم ادخال شيء في شيء والادخال هنا مصطفى هل هو حقيقه ولا مجاز حقيقه لماذا لانه جسم لانه جسم طيب وهل كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز ام لا الجواب نعم وهذا سواء كان كانت مكانيه او زمانيه كانت مكانيه او زمانيه لا بد من هذه الزياده من يعيد تعرف؟ حلول شيء في شيء ركزوا معي حقا طبعا في استراحة حلول شيء في شيء حقيقة في الأجسام ومجاز في غيره بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز سواء كانت مكانية أو زمانيه ما هو مثال ذلك؟ من يذكر لكم مثال لنا؟ لأننا دائما أقول لكم بالمثال يتضح المقال بل وأنا نقول من يذكر المثال ليتضح لنا التعريف من يذكر المثال؟ المثال هو الذي ذكرت لكم الماء في الكوز فالكوز حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة في ماذا؟ في الأجسام هل له ظرف ولا لا؟ نعم وهل للمظروف تحيز؟ نعم شيء أي تحيز؟ من يذكر منكم التحيز؟ أي تحيز؟ هو اخذ الماء حيزا في الكوز اخذ الماء اخذ الماء حيزا في الكوز محمد في ماذا في الزاويه مش الزاويه الطرقيه في الزاويه فهذه الزاويه هل محمد اخذ اخذ مكانه حيزا ام لا اخذ محمد في مكان ماذا تحيزا تحيزا من ماذا من المكان أخذ التحيز من المكان طيب إذن هذا من يذكر مثال من القرآن قال ربنا عز وجل لقد كان في يوسف في يوسف وإخوته آيات للسائل وقال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص ولكم في القصاص ولاحظوا إدخال شيء في شيء القصاص حقيقه في الاجسام بأن كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز يكون في القصاص وكذلك في حق سيدنا يوسف لقد كان في يوسف خذ هذا التعريف وحاول ان تطبقه عليه بل قل الطلبه في الغرفه الطلبه في الغرفه يلا طيب حاولوا أن تستخرجوا التعريف على قولنا الطلبه في الغرفة فإذا استخرجتموه على الطلبه في الغرفة استخرجتموه أيضا على الآية الطلبة في, الطلبة في الغرفة الطلبة في الغرفة حلول شيء في شيء حقيقة في الاجسام هو رجال النساء ها؟ الرجال والنساء وإن كان التونسيين بغي نبدأ بالنساء النساء والرجال، ها؟ نعم. بأن كان للظرف احتواء أيه أيين هو الظرف الغرفة،, الغرفة. وللمظروف تحيز أيين للمظروف تحيز طلبة يعني الطلبة والطالبات لأنهم في الغرفة لهم مكان جلسوا فيه أخذوا حيز ولا لا؟ نعم. أخذوا حيز منا الأمكنة كلن أخذ ما معنى؟ ما معنى التحيز يعني لهم حيز اخذوه من ماذا من المقاعد اخذوه من المقاعد مفهوم ألا في إشكال ولهذا سواء كان زماني أو مكان ابن مالك قسم فيه أو قسم الظرفية إلى قسمين طبعا سيأتيكم إن شاء الله هذا يعني في الباب المفعول فيه أو باب الظرف ابن ماذا قال الظرف وقت او مكان ضمينا نافي. الظرف وقت او مكان فقسمه الى ماذا الى قسمين يعني ضمينا معنا ضمن ضمينا معنا فيه. لابد واذا تقول صمت يوما صمت يوما لابد ان يكون ماذا تطبيق التعريف عليه صمت يوما هذا أي ظرف هذا ظرف مكان ولا ظرف زمان هذا ظرف زمان فلا بد أن يكون على معنافي صمت في يوم في يوم في يوم قال العلماء تقريبا كل ما ورد في القرآن مفعول فيه إلا آية واحدة ما هي؟ من يذكرها منكم فله كتاب في 28 وعشرين مجلدا محمد اذكرها موسوعة, موسوعه من موسوعه المعلم وغير موجوده اتينا بها من مصر يلا ان تكون مفعول به ولا تكون مفعول فيه قالوا ايه واحده وهي قوله تعالى سجلوها لأن الكتاب طار واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس واتقوا يوما يمكنش تقول واتقوا في يوم واتقوا يوما ها؟ واتقوا يوما قالوا هذا مفعول به ولا يقال مفعول فيه لأن الحقيقة لا تنطبق على هذه الآية ولهذا ماذا قلنا صمتوا يوما تقول صمت في يوم هذا جائز نعم لانه ضمن معنا في صمت في يوم الخامس صمت في يوم الاثنين هذا جائز ولا لا الجواب نعم وعطيني هذا ظرف زمن اعطيني مثال لظرف المكان اعطيني مثال وقد ذكرناه ذكرنا من يذكره منكم الماء في الكوزي الظرفي هنا زمني ولا مكاني مكان الظرفي هنا هنا مكانيه مكانيه مالي اراك تقدم لجنوى تاخر اخرى بل خطا نصل الصواب قل مكانيه اذا كان حقيقه اصبت ولا ربما تكون رميه من غير رامي ولكن اصبت واذا كانت ليس كذلك ايضا يصحح لك فهي ماذا لعل واحد خرج من الغرفه ننظر الغرفه فلذلك نقول ماذا قلنا مكانيه الماء في الكوز الماء في الكوز الطلب في الغرفه هذه زمانيه ولا مكانيه مكانيه, مكانية. فهذا اذا ظرف مكان ظرف مكان وسبق ان قلنا لكم بان الظرفيه بنوعيها قسمان ما اين قلناها اما حقيقيه واما مجازيه اين قلناها في التعريف ركز معي عثمان وقلنا ان الظرفيه على قسمين اما ايش اما حقيقيه واما مجازيه كذلك قلنا في ماذا قلنا في حرف من حروف قلنا الاستعلاء اما حقيقي واما مجازي مجازي سؤال الان ما هو ضابط القسمين ما هو ضابط القسمين سياق الكلام لا ما هو ضابط القسمين هل هناك ضابط يمكن أن نفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي طيب من يقول الضابط فله حمل بعير من الكتب ما هو لهذا ينبغي أن تجتهد أو الضابط الظرفي الحقيقي أن نقول أن يكون للمضروف احتواء، أن يكون للظرف احتواء وللمضروف تحيز. آنفا ذكرت لكم هذا. أن يكون للظرف احتواء وللمضروف تحيز. أنا ما أقول هذا، قلت هذا. اذا ركزوا معي. فإذا كان للظرف احتواء وللمضروف تحيز فالظرف هنا حقيقه ولا مجاز حقيقة. حقيقه حقيقه طيب عكسه قبل ان نقول عكس نقول عكسه هناك اقف معكم مع هذا ال مع هذين الشرطين فاذا انتفى فاذا انتفى الشرطان اي شرط الشرطين التحيز احسنت الاحتواء والتحيز اذا انتفى الشرطان او انتفى احدهما هل تكون الظرفيه حقيقيه ام مجازيه ظاهر لا يعني يقول جواب صريح يعني أما على ما ذكرنا من التعريف حقيقي تبقى تكون مجازية ولا لا مجازية صحيح الجواب صحيح مجازية يعني هذا واضح فإذا كان اذا كان للظرف احتواء وللمظروف تحيز فهو ماذا حقيقي عكسها إذا لم يكن للظرف احتواء ولا للمظروف التحيز كيف تكون مجازية فلذلك يمكن أن نقول هذا ضابط الحقيقية وضابط, وضابط ماذا؟ بالعكس مفهوم هذا؟ فإذا انتفى الشرطان فهي ماذا؟ فهي مجازية فهي مجازية أو أحدهما, أو أحدهما نعم طيب الماء في الكوس هذا عنده تحيز وعنده مظروف أو إذن اجتمع فيه الاحتواء والتحيز الاحتواء والتحيز الاحتواء هو ماذا؟ هل الظرف والتحيز أخذ حيزاً من المكان فإذن هذا ماذا نقول فيه؟ حقيقي الماء في الكوس فإذن اجتمع فيه ماذا؟ شرطان ما هو مثال انتفاء الشرطان؟ من نذكر منكم مثال انتفى فيه الشرطان يعني انتفى فيه التحيز وانتفى فيه الاحتواء قال من يذكر مثال ها الماء في, في البحر الأماني. لا انت نفس الشيء تقول الخير في العلم الخير في العلم هنا العلم هل له تحيز هل له احتواء سؤالي هل للعلم في المثال تحيز واحتواء الجواب لا ليس للعلم تحيز ولا احتواء فإذا هنا تكون الظرفية حقيقية ولا مجازية مجازية لأننا نظرنا للمثال العلم ماذا الخير في العلم نظرنا في المثال فلم نجد فيه لا تحيزا ولا ماذا ولا احتواء لا تحيزا ولا احتواء فتكون الظرفية ذاك مجازية ولا تكون حقيقية هنا كم شرط انتفى انتفى شرطان أيهما الاحتواء والتحيز مفهوم طيب ما هو مثال انتفاء شرط واحد إذا انتفى شرط واحد يعني بأن كان للظرف احتواء وليس للمضروف التحيز، نعم. رفعت الدرجات في العلم، من قول تعالى يرفع الله الذين أُوتوا العلم أنكم يعني يرفع الله الذين آمن الذين أُوتوا العلم درجات. فيها إبهام مثال آخر أن أن يكون للظرف احتواء وليس للمضروف تحيز. أن يكون للظرف احتواء. بالظرف احتواء وليس للمظروف تحيز. تقول العلم في الصدور. العلم في الصدور. هنا ماذا؟ هنا بالظرف احتواء ولا لا؟ نعم. نعم ما هو؟ هو الصدور. وهل للمظروف تحيز؟ الجواب لا. فإذا؟ لا يحصار في الصدور. فإذا طيب. هل يمكن أن يكون العكس؟ هل يمكن أن يكون العكس بأن كان المضروف تحيز وليس للظرف احتواء؟ ها يمكن؟ ما بكم؟ هل؟ نعم؟ هل يمكن ولم يمكن؟ للمضروف ماذا؟ إن كان للمضروف تحيز وليس للظرف احتواء ان كان للمظروف تحيز وليس للظرف احتواء هل يمكن ولا لا يمكن نعم ممكن. ممكن مثال على كون المظروف له تحيز والظرف ليس له احتواء من يذكر منكم مثال الدي. الجواب يمكن زيد في البريه البريه اي شيء البريه الصحراء هنا أين المظروف؟ ها؟ أين المظروف؟ وأين؟ أين المظروف؟ المظروف لا. لا هو تحيز ولا لا؟ هو البرية. والظرف هنا له احتواء ولا لا؟ ليس له احتواء. البرية ليس لها احتواء. فإذا للمظروف تحيز. وليس للظرف احتواء وليس للظرف احتواء ممكن نقول الدين في الاخلاق ممكن نعم. وليس للظرف احتواء طيب هل يمكن اجتماع الظرفية بنوعيها الزمانيه والمكانية الجواب يمكن والدليل قوله تعالى ألف لامي غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في ادنى الارض هذا ظرف ماذا ظرف مكان. مكان وفي بضع سنين ظرف ماذا ظرف زمان. زمان فاجتمع عندنا في هذه الايه ظرفان ظرف مكان وظرف زمان لان البضع ظرف زمان والبضع من واحد للتسع علم كما قيل وقيل العكس ولهذا قال القائل والبضع من واحد للتسع علم والنيف من ثلاثة لهارس والبعض قال العكس يعني ما يقال للبضع يقال للنيف لهذا يقول نيف وثلاثون نيف وثلاثون إذن ما هو الوجه الأول في الظرفية الظرفية إذن الظرفية تكلمنا عليها وإن كنا على طريقه سؤال وجواب وسهلناها باذن الله هذا حقا صعب شوية لكن حاولنا أن نسهله والحمد لله السهل واضح في إشكال عندكم؟ في إشكال عندكم؟ إذن واضح باذن الله لأن طريقة السؤال والجواب هي مادة النحو تحتاج إلى أن يكون الإنسان متبحرا فيها يمكن أن يكون يطوعها كما يشاء حتى يفهم الطلبة إذا يعطي مثالا إذا لم يفهم بهذا المثال يأتيه بمثال آخر يعطيه طريقة إذا لم يفهم بهذه الطريقة يأتيه بطريقة أخرى الذي لا يفهم النحو ويدرسه تجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويقع في الحيث البيض اذا سئل لا يدري ما يقدم وما يؤخر أما إذا كان يعني طوع النحو بحيث يأتي بمثال ويأتي بأمثلة المهم الآن ذكرنا الوجه الأول وهو أهمه والأصل فيه ما هو الظرفية الظرفية وهذا هو الأصل الظرفية وحقيقة الظرفية كما قلنا حلول شيء في شيء وهي حقيقة في ماذا؟ في الأجسام مجاز في ماذا؟ في غيره إمكان للظرف ماذا؟ احتواء وللمضروف إيش تحيز بأن كان إيش زمانية كانت أو مكانية مفهومة عثمان طيب الوجه الثاني الوجه الثاني تاتي فيه بمعنى المصاحبة وكما قلت لكم إذا جاءت على غير معناها المعهود اللي هو أصل فلنكت بلاغية وبيانية وبديعية كما يقول علماء البلاء قال الله تعالى أدخلوا, أدخلوا في أمم في أمم ادخلوا في اممي هل الظرفية هنا هل في معنى الظرفية لا بمعنى إيش مصاحبة أي أدخلوا في جملة أمم أدخلوا في أمم يعني في جملة امم مفهوم محمد؟ كما قال ربنا عز وجل في ايه أخرى فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته هل يمكن أن تكون فيه نظر فيه؟ الجواب لا إنما خرج مصاحبا زينته معه فهي مصاحبة فخرج على قومه في زينته أي مصاحبا زينته معه فماذا نقول لي في هنا ما معنى هنا نقول معناها مصاحبه والامثله في القران كثيره ويكفي من القلاده ما احاط بالعنق وفوما عثمان واضح المعنى الثالث ثالث اباء السبب والتعليل السبب والتعليل واركزوا معي جيدا يقول ربنا عز وجل حكايه عن امراه العزيز حكاية عن مرأة العزيز قالت فذلك الذي لمتني فيه قالت فذلك الذي لمتني فيه يعني التعليل والسبب ما هو التعليل والسبب ما هو الذي ليمت عليه لا جمال يوسف جمال يوسف يعني عندما وصل الخبر إلى نساء بلدها ويقال بأن امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه ماذا فعلت بعد ذلك اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة ويقال بأنها زينته وجملته وألبسته لباس الملوك فقالت اخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت وجدتها فرصه يعني انتصرت فذلكن الذي لمتنني فيه اي بسببه بسببه فكيف مره واحده شغفن به فكيف بمن تعيش معه من صغاره إلى كباره فيكون ماذا؟ إذن حاولت أن تبرر فعلتها كما قال مصطفى حاولت أن ت... وطبعا العاصي دائما يحاول أن يبين على أنه على الحق ولذلك لا يحب ماذا؟ لا يحب نصح الناصح والغالب يقول العلماء تركزوا هذه... هذه مهمة يقولون غالبا إذا كان العاصي العاصي صاحب كبائر وصاحب موبقات يحب أهل الصلاح فهذا يختم له بالحسن لأن ولاء أهل, أهل الصلاح ركزوا هذه مهمة جدا دقيقة يعني واحدة زانية لكنها تحب الصالحات هذه في آخر حياتها سيختم لها بخير واحد سكير عربيد فاسق مجرم ولكنه يحب أهل الصلاح ويحترمهم هذا يختم له بالخير لكن العكس هو فاسق مجرم وهي كذلك ولكن يتمنى لو كان الناس كلهم على فسقه ودت الزانية لو النساء كلهن زنينا هذه غالبا ما يختم لها على سوء الخاتم ولا بالله لذلك قالت قالت فذلكن الذي لمتنني فيه الفاء هنا فيه ايش هي السبب بسببه بسبب جماله ولذلك عللت ذلك يقول ربنا عز وجل لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم يعني هؤلاء الذين افاضوا في عرض رضي من عائشه الصديقة بنت الصديق في عرضها لاحظوا العرض العرض العرض بكسر العين ما هو موضع المدح والذم للانسان له العرض والعرض بفتحه بفتح العين وضد الطول والعرض هو الجانب ولذلك يغلط من يقول اضرب بها عرض الحائط او عرض الحائط هذا غلط بل يقال اضرب به عرض الحائط لان العرض هو الجانب عرض هو الناس كثير ما يخطئون للأسف تسمع دعاه وعلماء يقول اضرب بها عرض الحائط لا مش عرض الحائط عرض الحائط يعني الجانب فلذلك قال ربنا عز وجل هذا للتذكير فقط لما أفاضوا في عرض امنا عائشة في عرض أمنا عائشة ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال لمسكم فيما فيما أي بسبب ما افضتم فيه بسبب ما أفضتم فيه فيما أفضتم أنا الذي يعجبني في هذا ويعجبني كلام الله جميعا ويعجبني أح... تعجبني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعجبني حديث الصالحين جميل جميل جميل حبذا لو كان حكام العرب تأملوا في هذا الحديث يقول رب... رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هره في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض في هرة أي بسبب هرة سبحان الله دخلت النار في هرة حبستها فكيف بمن يحبس العلماء فكيف بمن يحبس العلماء إرضاء سواد سوادعين أمريكا قبحهم الله ولعنهم الله ولا ونرحم فيهم مغرزه إبرة من أجل من من أجل أمريكا لعنهم الله جميعا صلى الله أن يصب عليهم عذابه وصب وان يسلط عليهم طيرا ابابيل يلقى القبض على علماء عظام خدموا الدين لو كانوا في النصارى لغسلوا أرجلهم ولشربوا ماءها ماءهم ولكن علماء حتى أصبح في السعودية السجن مقبرا للعلماء وأصبح أيضا في مصر السجن مقبرة للعلماء وأصبح كان في ليبيا أيضا السجن مقبرة العلماء الآن الحمد لله فللأسف ويتبجحون بالإسلام وإخواننا في تونس أيضا الآن العشرات بالمئات في السجن والبعض يعني على شفا هلكة مضرب عن الطعام مضرب المهم الشاهد لو تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هره في هذه ايش هي <تصفيق> ايش هي هذه سببيه سببيه, سببية. معناها للتعليل والسبب شو هو ايش هو كان الانسان يسال ما هو العل ما هي العله ما هي العله وما هي السبب ما هي العله وما هي السبب من اجله دخل الانسان الرطب حبس هره حبس هره هره هره فكيف انت تحبس العلماء والمحدثين تحبس المجاهدين والصالحين على كلي الوجه الوجه ماذا الله مستعذ الوجه الثالث هذا الوجه الرابع الآن الوجه الرابع تأتي فيه بمعنى الاستعلاء تأتي فيه بمعنى الاستعلاء وهذا أيضا أجل الاستعارة إن أهل الاستعارة يقولون يعني مثل هذا يكون فيه استعارة أعطوني مثالا من القرآن قال الله عز وجل فرعون ماذا قال لصحراته ولأصلبنكم في جذوع في جذوع النخل ولاحظ وركزوا معي الشهد عندنا من الآية في جذوع هل فرعون أخذ جذوع النخل ونقرها وأدخلهم فيها هل فعل هذا لا وإنما قال ولا اصلي بنكم في جذوعي. لم يقل على جذوعي. ففي بمعنى ايش بمعنى على في بمعنى إيش؟ الاستعلاء الاستعلاء ركزوا معي جيدا من يذكر ايه اخرى الله عز وجل يقول ان نمشو في مناكبها ومعنى في مناكبها على مناكبها قال بعض العلماء يمكن ان تكون في زماننا ويمكن ان تكون في غير زماننا يمكن ان تكون على حقيقتها يعني المشي داخل داخل الآن وقع أصبح الناس يدخلون داخل الأرض ولكن هذا بعيد على هنا بمعنى إيش أفي هنا بمعنى إيش بمعنى على الامثله في القرآن كثيرة ماذا آخر الوجه كم هذا الرابع الوجه الخامس أن تكون مرادفة للبع الوجه الخامس أن تكون مرادفة للباء طيب من الأمثال المعروفة أنهم يقولون المجاهد بصير في طعن الأداء المجاهد بصير في طعن الأداء طبعا المجاهد المعلم المعلم بصير في طعن الأداء كما كانوا يقولون في سيدنا علي وفي سيدنا عمر وفي سيدنا ابي بكر الصديق ايضا يعني كانوا بصيرين في طعن الاعداء من مراد في طعن الاعداء قل مثل المجاهد بصير في طعن الاعداء معناه بصير بطعن الاعداء لاحظ فلا يمكن ان يكون المجاهد بصير في طعن كيفاش طعن الأعداء يعني موظّر فيها هنا لا معناه موافقة لماذا؟ بأ. أي بطعن الأداء بطعن الأداء كما نقول أيضا العالم الخريطة الخريطة هو صاحب يقال له الخريطة لأنه له خريطة خريطة يعني يعرف الدليل لهذا يقول الدليل الخريط يعني صاحب الخريطة انه يعرف ال الأماكن ويعرف الطريق لهذا يقول العالم الخريط والخبير بصير في المصالح والمفاسد العالم الخريط الخبير الخريط صاحب الخريطه يعني عنده المال كانه يعرف كيف يخطط ويعرف الاماكن اللي هي فيها مصلحه والأماكن التي ليست فيها مصلحه بصير العالم الخريط الخبير بصير في ماذا في المصالح والمفاسد ايش معنى في المصالح بصير بالمصالح والمفاسد بصير بالمصالح والمفاسد هذا القسم الوجه كم الوجه الخامس الوجه السادس ان تاتي في بمعنائها ان تاتي في إله قال الله عز وجل فردوا ايديهم في افواهم كيف في افواهم ركز معي تأمل الآية فردوا ايديهم في افواهم ايديهم في افواهم معنى ردوها كانها كانت في اليد ثم اخرجها ثم ردها هذا وضع الايه لكن اذا علمت ان في بمعنى ايش بمعنى الى فانظر ماذا ماذا فردوا ايديهم الى افواهم إلى ألفوين، يعني, يعني عندما وقع ما وقع ردوا أيديهم إلى ألفوين، هكذا، فردوا أيديهم إلى ألفوين. فماذا عثمان؟ فمعناها إيش؟ معناها الى الوجه كم الآن؟ الوجه السابع. أن تكون بمعنى من، أن تكون بمعنى من. هنا نبيكم على قاعدة، وحصلوها. مصطفى حصل لي هذه القاعدة. عندهم قاعدة يقولون يستدل بها كثير من الناس والبعض في بعض الحيان يرمي هذه القاعدة يرميها هكذا ولا يدري معناها حافظ القاعدة ويلقيها كأنها قاعدة مسلمة مضطردة ويلقيها هكذا مع أن القاعدة ليست على إطلاقها يقولون حروف الجري ينوب بعضها على بعض هذه القاعدة التي يطلقها الناس حروف الجري ينوب بعضها على بعض هل هذا على إطلاقه هذا ليس على إطلاقه ليس هذا دائما بل هذا من هذه الناحية التي رأينا في الاوجه السابقة نعم وإلا فماذا تقولون في راغبة راغبة راغبت في النكاح أو في الزواج بفلانه رغبت في الزواج بفلانه معنى ذلك <تصفيق> معنى رغبت في الزواج انك تريد ان تتزوج بها سمعت محمد رغبت في الزواج معنى انك تريد ان تتزوج بها لكن اذا قلت رغبت عن الزواج بفلانه ايش معنى راغبت عنها يعني اعرضت عنها لا تريدها ولا تريد الزواج بها فاذا تغير المعنى إذا القاعده التي يذكرها كثير من الناس كانها بيان ويذكروا حتى علماء البيان ولكن ليست مطرده هم ينبهون على انها ليست مطرده ومعلوم دائما اقول لكم لكل قاعده شواذ لكل قاعدة شواث او لكل قاعده استثناءات استثناءات وبعض القواعد اغلبيه وليست من القواطع وقد غلط من قال القواعد من القواطع هذا قال هذا الصوي وغيره قالوا القواعد من القواطع هذا غير صحيح فاذا ركزوا معي تكون الوجه كما قلنا هذا الوجه السابع تأتي بمعنى من من يذكر لي منكم مثالا يقولون من كان في العصر الغابر الغابر الماضي من كان في العصر الغابر معناه في العصر الغابر مين؟ من العصر الغابر وهذا كان في العصر الغابر أي كان من العصر الغابر ها نعم فنحن لا نتكلم عن الغابر الغابر عرفنا معناه ماضي لكن في في معناها ايش معناها من طيب الوجه كم؟ الوجه هذا الوجه الثامن حاولوا تستيقظوا من النوع هذا النوع يسميه العلماء المقايسة هذا الوجه يقول فيه العلماء هذا للمقايسة والمقايسة ماذا؟ هو النوع الثامن فالمقايسة لا يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت ضابطها فلذلك استيقظوا بارك الله فيكم وحققوا الضابط حققوا الضابط الوجه الثامن لفي ما هو المقايسة ما هو ضابط المقايسة ضابط المقايسة أن نقول هي الداخلة بين مفصول هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق عثمان لماذا لم تغلق الهاتف أغلقه هي الداخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق هذا ضابط من؟ مقايسة. هذا ضابط المقايسة المقايسة ما هو ضابط مصطفى؟ هي الدخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. وفصل لاحق. محمد. الضابط المقايسة هي الدخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. عثمان. المقايسة هي الدخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. هي الدخلة بين مفصول سابق وفصل لاحق. طيب. ما من يذكر منكم المثال؟ المثال وما أجمل أن تكون الأمثلة من القرآن قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هي قلنا بين مفصول سابق أين المفصول السابقنا؟ أحسن وهو الحياة الدنيا أين هو فصل لاحق وهو الاخره إذن فهي تفصل بينهما بين الدنيا والآخرة يعني بين مفصول سابق وفين فصل لاحق فما الحياة الدنيا في الآخرة ومعنى ذلك ما معنى هذا إنه لا مقارنة لمتاع الدنيا مع ماذا مع الاخره مع الآخر. هذا كم الثاني. هذا كم الثامن التاسع التعويض التعويض طيب ماذا نعني بقولنا التعويض ماذا نعني من نقول التعويض ماذا نعني به يعني به ان تكون زائدا زائدا عوضا عوضا عن ماذا عوضا من اخرى محذوفه وهذا سبق في باقي حروف الجر يعني انها تي بواحده عوض على اخرى محذوفه عوض عن اخرى محذوفه لعل عثمان لم يفهم طيب عثمان قال لم يفهم كيف تكون محذوفه الجواب تكون محذوفه في الكلام ونعوضها باخرى الان ما فهمت تكون محذوفه في الكلام ونعوضها باخرى أعطني مثالا تقول ضربت في من راغبت ضربت في من راغبت أين الشاهدون؟ هناك أنك قلت ضربت من راغبت فيه كأنك قلت ضربت من راغبت فيه ففي في هذا المثال بعد راغبت أين هي؟ أين هي فيه بعد راغبته؟ محذوفه محذوفة وماذا فعلنا؟ عوضنا عنها أخرى فقلنا ضربت في من راغبته ضربت في من راغبته فهذه في هي عوض عن ماذا؟ عن واحدة أخرى لأن الاصل كيف هو أحده؟ من راغبته فيه هذا الاصل لا ضربته <تصفيق> هي كانت قبل من لكن هذا العوض في محله ولا في غير محله لا العوض العوض يا اندلسي العوض في محله ولا في غير محله في غير محله لانه عوضت اخرى محذوفه لا كيف في غير محله عوضت وحده وحده محذوفه ما المعفه نعم ادت مهمتها هي في محلها وبعدا جديد جديد فسر الماء قبلنا. <تصفيق> الا لا. من هذا فذاك لا لاحظوا ركزوا معي لان المحذوفه من اين حذفت من الاول ولا من الاخر من الاخر من الاخر من, الآخر. والمعوضة من الاول ولا من الاخر من الاول من الأول. عوضناها في الاول فلو كانت لو عوضناها في الاخر لكان في محلها لكن عوضت في في الاول في غير محلها ولا في محلها في غير محلها فهمت نعم فهمت الان في غير محلها التعويض كان في غير محله ولا كان في محله كان في غير محله الوجه العاشر ان تكون للتوكيد الوجه العاشر ان تكون للتوكيد وهنا كما يقول علماء النحو زائده لغير تعويض زائده لغير تعويض يعني تكون للتوكيد هي زائدة لغير التعويض زائدة لغير التعويض قلنا للتوكيد يعني لأنها إذا وردت في القرآن لا يمكن أن نقول زائد إنما قلنا لها حرف توكيد لا يقال حرف زائد في القرآن وأنا دائماً أنبه على هذا لأنه لا نقول بأن هذا زائد ويمكن أن نقول زائد إعراباً توكيد إما لنفي أو لمعنى وهذا سيأتي ان شاء الله في المرحله الثانيه دع دعكم منها والبعض قال نقول فيها صله صله تعدوا مع من مع القران لانه لا يوجد في القران حرف زائد من يذكر منكم مثالا للتوكيد او زائده لغير تعويض من يذكر منكم مثالا قال الله عز وجل وقال اركبوا فيها فيها بسم الله كأنه قال اركبوا بسم الله اركبوا بسم الله ففيها كيف هي زائده للتوكيد بغير تعويض هل هناك تعويض عوضنا على على شيء عوضنا على شيء الجواب لا في مصطفى الايه وقال اركبوا فيها بسم الله ففيها للتوكيد نقول في القران للتوكيد لكن هي زائدة زائدة هل هي لها عوض ولا لم نعوضها عوضناها عوضنا ولا لم نعوضها لم نعوضها فهي زائدة لغير زائدة للتوكيد لغير تعويض هذا معنى هذا معنى قولنا زائدة لماذا للتوكيد لغير تعويض وانما القران قلنا صل فقط لانها بغير تعويض لم نذكر هناك تغويضا ولذلك الفارسي اجاز زيادتها بغير التعويض في الضرورة فقط وبينما الجمهور قالوا يجوز أو تجوز زيادتها في ماذا؟ في الضرورة وفي الاختيار في الضرورة وفي الاختيار وأبو علي الفارسي هو إمام في النحو هو إمام في النحو أجازة ماذا؟ بما أنتم تعلمون قصه أبو علي الفارسي يعني إمام حتى قالوا بدأ النحو علي ومن ختمه و وختم بعلي ختمه علي لا. الذي بدأ النحو علي بن أبي طالب والذي ختمه علي وذب الفارسي حتى قالوا بأن الفارسي مرة كان في لباس يعني رفة شوية وجالس واحد يعني يلقي الدرس وكان ممن تزبب قبل أن يتحصرم صار زبيب من قبل أن يمر مراحل يعني تصدر قبل اوانه ومن تصدر قبل أوانه يعني المهم الشاهد, الشاهد الشاهد عندنا أنه سأله مسألة نحوية فصار يقدم ويؤخر فيها فنظر إليه فقال له يا ولدي تصدرت قبل أوانك تصدرت قبل أوانك فانصرف الطلبة وجاء لي وقال من أنت يا, يا أخي؟ قال أنا أبو علي الفارسي فاقبل يده ورجله ولازمه لازمه تعلمون من هو؟ أبو جني هو ابن جني ابن جني هو إمام في النحو لازمه حتى أصبح إمام في النحو فالشاهد عندنا أبو علي الفارسي هذا كان إماما في النحو ولذلك قال على انها لا تكون زائده غير تعويض الا في الاضطرار. إلا في الاضطرار واستدل بقول سويد بن ابي كاهل هذا الشاعر فحل لعل واحد خرج من الغرفه آه. نعم فاستدل بماذا بقول الشاعر أنا أبو انا ابو سعد اذا الليل دجا أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال في سواده يرندجها يخال في سواده يرندجها فلاحظوا يرندجها هذا لفظش لفظ فارس يرندجها لكنه عرب هذا عرب المراد به معنى يرندج الجلد الأسود يعني الجلد الأسود يخال معنى يخال أي يظن أو, يظن أو يظن أو يظن سواده كالجلد الأسود لكن أين الشاهد في هذا البيت؟ في في سواده. اين ممكن نحذف. البيت زائد لماذا؟ لغير طعول. ممكن أن نحذفه ونقول أنا أبو سعد إذا الليل دجا يخال سواده أو يظن سواده أو يظن دجا ففي هنا. زائد لماذا؟ لغير التعويض لغير التعويض هذه بعض معاني في باختصار ونقف هنا والآن ساعتان وفيما ذكرنا كفاية لأن الكلام سيكون إن شاء الله على ربا والكلام على ربا طويل جدا جدا فلعل ان شاء الله الدرس واضح ونسمع إخواننا هل الدرس أم لا؟ هل الدرس؟ هل فيه إشكال؟ نعم نعم فيه